بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف وفي هذا العام أيضا نزلت آية الحجاب وهو خاص بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر رضي الله عنه قبل عمر بن الخطاب قبل نزول آيته قبل نزول آية الحجاب كان عمر يحبه ويذكره كثيرا كان عمر يحب أن تحتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يذكره كثيرا وكان يود أن ينزل فيه قرآنه وكان يقول لو أطاع في كنا ما رأت كنا عينه كان يقول لزوجات النبي لو أن لي طاعة في أمر كنا لم أجعل أحدا يراكن ما رأتكن عين فنزل في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن إذا سألتموهن إذا سألتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم متاعا يعني شيئا من متاع الدنيا أو الآخر من العلم فاسألوهن من وراء حجابه فالسؤال لزوجات النبي لا يكون مباشرة بل من وراء حجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هذا أفضل لقلوبكم أيها المؤمنون ولقلوبكن أية المؤمنات. فقال بعضهم أننها أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب. لان مات محمد لا تزوج عائشه بعض الناس يقول هذا يقول ماذا يقول كيف كيف ننهى في القرآن أن نتزوج أن نكلم بنات عمنا هذه المال هي من هي هي بنت عمي أو هي بنت فلان هل ننهى عن ذلك فقال بعضهم لئن مات محمد لا تزوجنا عائشة فنزل بعد الآية المتقدمة نزل بعد ذلك قول الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله لا يجوز لكم أن تؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك إن ذلك كان عند الله عظيما لا يجوز لكم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الزواج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعده لماذا لأن هذا شيء عظيم عند الله لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين ولا يتزوج إنسان من أمه أما غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنات فامرن بغض الأبصال وحفظ الفروج كما امر بذلك الرجال وامرن ألا يبدين زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها كالخاتم في الإصبع والخضاب الخضاب هو اللون والحناء في اليد والكحل في العين وهكذا أما ما خفية منها فلا يحل إبداءه الشيء الذي هو يظهر أصلاً في العادة فلا بأس به أما ما خفية فلا يحل إبداءه كالسوار للذراع فهمنا والدوم لجل العضد السوار يلبسونه على اليدين والدمج يلبسونه على على الذراع في على الذراع على العضد والخلخال للجزل يلبسون شيئا من الذهب من الزينه في القدمين والقلاده للعنق والاكليل يضعونه على الرأس والوشاح هذا الذي يضعونه على صدورهم والقرط في الاذن والملاد بالزينة الظاهرة والخفية في موضعها الزينة الظاهرة أو الزينة الخفية هو موضع زينة لأنه ليس المعنى لا يجوز أن تظهر المرأة الزينة فقد تظهر المرأة الزينة ولكن ليست عليها كما تظهر الذهب للبائع أو مثل هذا فهذا ليس عليها فهذا ليس هو المقصود قال المصنف وامرنا أيضا بأن يضربنا بخمرهن على الجيوب كي لا تبقى صدورهن مكشوفة أن تضرب بالخمار على الجيب وجيب خدحة العنق لكي يكون الـ الـ هذا الذي ينزل من الرأس على الصدر يكون مغطيا كي, تبقى كي لا تبقى صدورهن مكشوفة فإن النساء إذا كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حولها. إذا لابست ملابس واسعة مرتوحة ستظهر سيظهر النحر وغير ذلك وكنا يزدلنا الخمر من ورائهن ونهينا عن أن يضربنا بأرجلهن ليعلم أنهن ذواتخ الخالب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات أن لا تضرب برجلها عند المشي رجلها لكي يعلم الناس يتلبس خلقالا له صوت فالمرأة مأهورة بماذا بالتسطر والاحتشام وها قال المصنف وإذا كان النهي عن إظهار صوت الحلي بعدما نهين عن إظهار الحلي علم بذلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلي أبلغه وأبلغ يعني إذا كان الله نهى أن تظهر الزينة التي هي غير ظاهرة يعني النظر إلى الذهب المستطر لا يجوز فما بالك بالنظر إلى الجسم الذي تحت الذهب فبدون شك هذا أدفل ملعا وهو لا يجوز ولا يجوز ولهذا قال قال الله تعالى وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظنا الفروجهن هذا أمر للنساء ويحفظنا الفروجهن ولا يبدين زينتهن لا يظهرنها إلا ما ظهر منها إلا الأشياء التي تظهر للضرورة كاليدين عند الغسل فهمنا؟ كشيء من هذا لا بأس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن طيب تضرب الخمار على الوجه كيف يكون الخمار على الوجه قالوا من فوق الرأس ينزل ينزل على الوجه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن لا تظهر المرأة زينتها أو جمالها إلا لزوجها أو آبائهن أو يجوز أن يكون أمام الأبي أو اباء بعولتهن يعني جد زوجها أو نسائهن لا باس بالنساء أو أبناء بعولتهن ولا بأس أن تخفف المرأة ثيابها أمام ابن زوجها هو ليس ابنا لها ولكنه ابن زوجها فهذا الابن تحرم هذه المرأة عليه تحريما أبديا هي محجمة لأن أباه تزوجها فلا بأس أن تظهر الزينة أمامه لأنه من المحارب قال الله تعالى أو أبناءهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن لا بأس أيضاً بالإخوة أو بني إخوانهن وأبناء الإخوة أو بني أخواتهن بنات الأختي أو نسائهن نساء أو ما ملكت أيمانهن ما ملكت اليمين وهم ملك اليمين من العبيد يجوز المرأة أن تخفف الثوب أمام العبيد يعني فتكشف الوجه او تكشف الذراعين لان العبد لا يتزوج هذه المره وما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولئك من الرجال التابعون الذين هم كبرت سنهم او عنده مشكلة ليس عنده قدره على النساء عموما فعند ذلك هذا لا بأس به أيضا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو الأطفال الذين ليست عندهم خبرة بأحوال النساء لا نقول ثلاثة عشر خمسة عشر هو طفل لأنه قبل ثمانية عشر ليس هكذا بل المقصود هو الطفل الذي لم يعرف هذا أو لم يهتم بمثل هذا هو طفل صغير ولا يضربن بارجلهن لا يجوز لهن أن يضربن بارجلهن عند المشي ليعلم ما يخفين من زينتهن لكي يعلم ما الذي يخفينه من الزينه لا يجوز هذا ليعلم ما يخفين عنهن لما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ايها المؤمنون توبوا إلى الله سبحانه واعودوا عليه واعودوا إليه لعلكم تفلحون. وكان النساء في الإسلام كما كنا في الجاهلية متبذلات. وتبرز المتبذلات يعني غل مهتمات بمسألة الملابس. لا يلبسن الملابس الغالية، لا يلبسن الشيء الكثير، فكنا متبذلات. في أول الإسلام كما كنا في الجاهلية تبلد المرأة في زلع وخمار ولا فرق بين الحرة والأمى وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون للإماء إذا خرجنا بالليل إلى مقضى حوائجهن في النخل والغيطان النخل والغيطان هي المزارع وربما تعرضوه للحجرة بعلة الأمى يقولون حسبناها أما يعني كان بعض الفصاق قديما يتعرض للنساء وهن في طريق الذهاب إلى إلى الحمامات إلى مواضع قضاء الحاجة فهو ينتظر فإذا مرأة المرأة تكلم معها بكلام فهنا بدا يتكلم فالمرأة المؤدمة تسرع وتذهب ولا تستمع إليه وغير ذلك قد يسقط هكذا ان عندما يوسوس <تصفيق> فهو كانت جميع النساء على شكل واحد فأمرت, الحرائر فأمرت النساء الحرائر بالنقاب لماذا لكي يختلف حالها عن حال المراه من العبيد فمن وجد هؤلاء المجرمون تلبس نقابا عرفوا أنها لها اسره ولها قوم ولا عصبية بخلاف المرأة الأخرى التي هي من العبيد ليس كذلك فقال كان الفتيان وأهل الشطارة أهل الشطارة هؤلاء الذين يقطعون يشطلون جيوب الناس يسرقون ما فيها كانت المرأة تبرد في ذرع وخمار في ثوب واحد وخمار لا فرق بين الحجرة والأمان وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون للإماء إذا خرجنا بالليل إلى مقاضي حوائجهن إذا ذهبت المرأة إلى مكان قضاء الحاجة كان الشباب يتعرضون لهن إلى مقاضي حوائجهن في النخيل بين النخيل والغيطان، وربما تعرضوا للحجرة أما يقولون حسبناها أمتا فأوملنا أن يخالفنا بزيهن زي الإماء بأن يدني عليهن من جلابهن ليغطي الوجه والأعطاف ليحتشمنا ويهبنا يعني يحترمنا يعني لتكون مؤدبة ولكي تكون محترمة بين الناس فلا يطمع فيهن طامع لا أحد يعمل في هذا يطمع في هذا لماذا؟ لأنه لا يرى وجهه فلا يفكر فيها قال قال الله تعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهم من جلابي بهن يعني تغطي تنزل أدنى يبني أنزل من الجلباب والمعنى عن الوجه ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا وكان الله غفور رحيم هذا أقرب أن يعرفنا سيعرف الناس حليت هن فلا يؤذينا وكان الله غفور رحيم أما حجب المرأة عمن يريد خطبتها فهو أمر لم يكن يفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح فإن الشارع الحكيمة سن ذلك ليكون الرجل على علم مما يقدم عليه يعني نظر الرجل إلى زوجته أو إلى المخطوبة لكي يتزوجها لا بأس به لماذا؟ قال لكي يكون الرجل على علم بما سيفعل. وما هو مقدم عليه وهي كذلك؟ قال وهذا في أمر جميع في أمر أجمع في أمر أجمع عليه أئمة الدين قال حجة الإسلام الغزالي في الإحياء وقد ندب الشرع إلى ملاعاة أسباب الألفة ولذلك استحب النظر الشرع قال لماذا استمرار المودة والألفة ولهذا سبب أباحة الشريعة النظر هكذا قال ولذلك استحب النظر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوقع الله في نفس أحدكم من مرات فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤذم بينهما إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب رجل منكم مراتا وراد الزواج منها يجب عليه أن ينظر إليها أولا فإن وجد مناسبة أتم وإن لم يجد توقف قيل كان في أعينهن عمش العمش هو ماء يسيل من العين كثيرا فقيل ماذا كان في عيون الأنصار عمش يعني شيء من المرض تدمع العينان كثيرا بسبب وقيل صغل كانت العيون صغيرة وكان بعض الصالحين لا ينكحون كرائمهم إلا بعد النظر احترازا من الغلور بعض الدين أهل العلم كانوا يختارون الزوج قبل أن يزوجوا بنتهم لهم فهمنا كانوا فهم يفحصون وينظرون أولا بعد النظر احترازا من الغلور قال الأعمى شو. كل تلويج يقع على غير نظر فأخره هم وغم كل شيء يحدث لا يكون في أوله ماذا تخطيط وتلبية ومثل هذا تكون نتيجته ليس جيدا إما ولا يُعْرِض أن يكون فساد الزمن والابتعاد عن التلبية الدينية هي التي تصوّق إلى مكان التقليل من التلبيت الدينية التي كان تصوّق إلى تصوّق يعني تحجب الصوف إلى مكان من الأخلاق قد حسنا عند عامة قد نسنا ناموك هو يريد فساد الزمن وابتعاد عن التلبية قد حسنا عند عامة المسلمين في العصور الأولى حجب المرأة مطلقا حسما للمفاسد وضرءا للفتنة يعني يريد أن يقول إن هذا إن هذه المسألة مسألة الحجاب هي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم تغطية الوجه أما باقي المسلمين فليس بواجب. ولكن إن وجدت فتنة فعند ذلك لا بأس به ثم هو يقول فرضت الحج هذا كان في السنة الخامسة أيضا في هذا العام على ما عليه الأكثرون فرض الله على الأمة الإسلامية حج البيت من استطاع إليه سبيلا ليجتمع المسلمون من جميع الأخطار فيتجهوا, فيتجهوا إلى الله تعالى ويبتهلوا إليه فيتوجهون إلى الله إلى بيت الله تعالى الحرام يدعون عنده يبتهلون الابتعال هو الدعاء والتذلل يبتعل إليه يدعونه بشدة ويتذللون أن يؤيدهم بنصره وأن يعينهم على اتباع دينه القوي وفي ذلك من تقويه الرابطة اتصال للعلاقة واتحاد القلوب ما فيه للمسلمين الفائدة ما فيه للمسلمين الفائدة العظمى يعني هذا وقص يجتمع فيه المسلمون من كل مكان في كل سنة وهذا يقوي العلاقه بين أفراد المسلمين عموما إذن المشهور أن الحج فرض في آخر السنة بدأ الخامسة من الهجرة طيب